أعوذ ب اذن ل ل ه وتعالى الشيطان من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الحمد لله نحمد هو نستين ع ه و ن س ت غ ف ر ه ونستهدي ه و ن ع و ذ ب ا ل ل ه من ش ر و ر ه ن في س ن ا س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن انه إ ما يهدي له ل فلا م ض ل ل ه وما يضل فلا ه ا د ي ل ه و أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله و ح د ه ولا شريك ل ه و أ ش ه د أ ن محمدا عبد ه و ر س و ل ه أ م ا بعد ف أ ه ل ن ا ومرحبا بكم ف ي هذا اللقاء الطيب المبارك و أ س أ ل الله عز و ج ل أ ن يجعل هذا اللقاء ف ي ميزان حسناتي اجمعين النهاردة نتكلم على قرار جريء. كلنا استفدنا منه ما في مسلم على وجه ا ل أ ر ض إ ل ا و استفاد من هذا القرار و ما في مسلم على وجه ا ل أ ر ض إ ل ا و يعلم اسم صاحب هذا القرار سبحان الله كتب الله عز غ ل لاسم ه الشيوع في كل مكان في كل إ ن س ا ن مسلم يؤمن بالله عز غ ل ر ب ا و برسول الله صلى الله عليه و سلم رسول ا و ب ا ل إ س ل ا م دينا صاحب هذا القرار قال عنه أ ح م د بن حنبل رحمه الله ما أ خ ر ج ت خ ر س ا ن مثل هذا الرجل خ ر س ا ن بلد ة من البلاد في إ ي ر ا ن التي فتحت ب ا ل إ س ل ا م وانظروا إ ل ى ع ظ م ة ا ل إ س ل ا م ا ل ذ ي ضم كل هذه الطاقات إ ل ى ب و ت ق ت ه ف أ ص ب ح من فارس ومن أ ف غ ا ن س ت ا ن ومن باكستان ومن ماليزيا ومن شمال أ ف ر ي ق ي ا ومن مصر ومن كل مكان كل هذه العقليات وكل هذه المواهب وكل هذه الملكات تصب في خ د م ة ا ل إ س ل ا م والمسلمين وفي خ د م ة ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة بل وفي خدمه ة البشرية ذ ه عقلية من أعظم ع ق ل ي من البشريه ت ا ة حقيقة صاحب الصحيح يقول الإمام مسلم ل ا م ش و وهو يقول انظروا ويقول ر الرجل هذا أشهد أنه ليس هناك أحد مثلك. تخيل. أشهد يشهد هذه الشهادة أنه ليس هناك يخاطب ليس تخيل ليس أبي خزيمة الكلمة الإمام ابن مثلك إلى مثلك أحد أحد ابن خزيمة وابن خ ز ي م ة يسمونه إ م ا م ا ل أ ئ م ة و إ م ا م ا ل أ ئ م ة هذا من ت ل ا م ذ ة ا ل ش خ ص ي ة التي نتحدث عنها في يومنا يقول ما تحت أ د ي م السماء أ ع ل م بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل ويقول ا ل إ م ا م الذهبي في تعريفه بهذه ا ل ش خ ص ي ة العملاقه يقول شيخ وإمام كان ر أ س ا في الذكاء وكان ر أ س ا في العلم وكان ر أ س ا في الورع و ا ل ع ب ا د ة أ ف ر د ت مناقبه في جزء ضخم فيها العجب في م ن ا ق ب هذه العجب حقيقة ه من أعجب الشخصيه ا تاريخ الإسلام يقول ابن العسقلان ت في يقول حجر عن ذ هذه ه هو له التشبيه هو له منتهى حجمه له الشخصية لا ساحل انظر لا ساحل الضخامة والحجم والكبر لا نتخيل حجمه لا ساحل إلى نتخيل الشخصية يعني في بحر بحر بحر هي ش خ ص ي ة العالم المحدث الجليل البخاري ر ح محمد ه الله م ا بن إ س م ا ع ي ل البخاري من بخارى من خرسان وهذه ا ل ش خ ص ي ة فعلا من أ ر و ع شخصيات التاريخ ا ل إ س ل ا م ي ومين يعرفش في المسلمين كلهم البخاري وصحيح البخاري أ ص ح كتاب في ا ل س ن ة بل أ ص ح كتاب على وجه ا ل أ ر ض إ ذ ا استثنينا ك ت ا ب ر ب ا ل ع ا ل م ي ن س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ا ل ف ر آ ن ا ل ك ر ي م ا ل ب خ ا ر ي ا ت وتسعين من ا ل ه ج ر ة ومات في س ن ة مائتين ا ل ه ج ر ة ي ع ن ي م ا ت و ع م ر ه 62 س ن ة م ل أ هذه السنوات ا ل ط و ي ل ة بالعلم والبحث والرحلات ا ل ع ل م ي ة ا ل ط و ي ل ة وتدريس الناس و ك ت ا ب ة المصنفات والمؤلفات ا ل ح ق ي ق ة ع ق ل ي ة من أ ر و ع العقليات في تاريخ المسلمين أ ب و إ س م ا ع ي ل البخاري كان محدثا ث ق ة وكان عالما ج ل ي ل ا له ك ل م ة ج م ي ل ة جدا ي ق و ل ه ا عند وفاته وهو على فراش الموت يقول لا أ ع ل م في مالي درهما واحدا أ ت ى من حرام أ و من شبهه انظر هذا المال هو الذي أنشأ البخاري ا أنشأ رحمه هو ل ل هذا المال هو الذي أ ن ف ق على ت ر ب ي ة البخاري رحمه الله لذلك مات اسماعيل أ ب و البخاري وربي البخاري يتيما لكنه ن ش أ من هذه ا ل أ س ر ة ا ل ف ا ض ل ة وهذه ا ل أ س ر ة ا ل ص ا ل ح ة ن ش أ البخاري رحمه الله القرار الجريء اللي خدوا ل ب خ ا ر ي أ ن يكتب كتابا لا يضم فيه إ ل ا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ح ا د ي ث وفي ا ا جدا جدا جريء جريء جدا جريء لانه يحتاج الى ل علمي كبيرة جداً وجريء لانه بيلزم ق ر ر جريء جريء كبيرة وجريء ده جدا ن ساعة س ه انه م ك ت ب ش الا صحيح وفي ذلك الوقت كانت الاحاديث مختلطه ة يعني ي المعظم الناس تكتب الكتب تكتب ف أ ن يكتب كتابا لا, لا يدخل فيه حديثا إ ل ا إ ذ ا كان صحيحا برضه جريء جدا في الشروط اللي حطها شروط ص ع ب ة جدا من شروط التحديث حتى يضمن تمام الضمان أ ن هذا الكتاب يكتب على أ ف ض ل ص و ر ة تكون ومن ن أجرأ الأشياء أ ه قرر أن ي ك تكون ب هذا ا ل ت ا ب ه و يبلغ م العمر 23 سنة. يعني بدأ البخاري في كتابة هذا الكتاب يعني سنة في بدأ الذي ي ت د ر س ه ع ا م ة علماء المسلمين ويستفيد منه كل المسلمين على وجه ا ل أ ر ض كان عنده كم س ن ة لما ب د أ يكتب الكتاب كان عنده ثلاث وعشرين س ن ة فقط و ب د أ في هذا الكتاب وكمله في غضون ستاشر سنه, سنه قرابة الأربعين وهو يكتب في كتابه صحيح البخاري كتابه طبعا خلفية هذا الموضوع البخاري يكتب خلفية في صحيح وهو طفولة وطلب ولد رحمه الله ونشأ وتعلم الله على هذا المال الصالح وتعلم العلم وطلب الحديث نابهة منذ هذا رحمه كان ت طفولته تتخيل لا نابهة بدرجة كما ا ن ك يقول أ ص ح ا ب ه لو كان في ا ل ص ح ا ب ة لكان آية ا ل ب خ ا ر ي من ش د ة حفظه ومن ش د ة ورعه ومن ش د ة تقواه رحمه الله كان ا ل أ ط ف ا ل يكتبون الحديث وهو لا يكتب تخيلوا طبعا ح فدخل ظ القرآن سنوات أقل مبكرة سن من في سبع ب و أ يحفظ حديث عليه ف د رسول وسلم الله صلى الله أ ح د الكتاتيب وكان المدرس في الكتاب يمليهم ا ل أ ح ا د ي ث وكل طالب أ و كل طفل معه كراسه ة ف فكل طفل بيكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المؤلفة وهو لا يكتب إنما من يستمع يوم الأحاديث في فقط إلى سخر الطلاب الأطفال ا ل سخر منه و و ق أنت ل انت تكتب أ لا تحفظ يعني أ ن ت معندكش ي مهما, مهما كنت بتحفظ، تحفظ استحفظ اد إ ي ه فقال لهم أ خ ر ج و ا كتبكم ثم ب د أ يقول ا ل أ ح ا د ي ث وهم يراجعونها على ما كتبوه راجع لهم اد إ ي ه اخواني و أ خ و ا ت ي وكان دون ا ل ع ا ش ر ة من عمره طفل ق ل من عشر سنوات يحفظ فقط دون أ ن يكتب كم خمستاشر حديث أ ل ف حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إ ل ى الكلمات وطبعا لما نقول خمستشر الف حديث مش معناها المتن مش معناها فقط أ ن أ ق و ل لا يوم أ ح د ك م حتى يحب ا ل أ خ ي ما يحب ل ن ف س لا الحديث بسنده الصحابي والتابعي وتابع التابعي إ ل ى أ ن وصل الحديث إ ل ى المحدث الذي ذكره يحفظه بسنده نفس المتن ممكن يكون حفظه ب ع ش ر أ س ا ن ي د وبعشرين اسناد سبحان الله وكان يصحح ل ل ط ل ب ة أ و ل ل أ ط ف ا ل في كتبهم ما يكتبونه من حفظه هو يعني الطفل ممكن يخطئ في ا ل ك ت ا ب ة وهو لا يخطئ في الحفظ رحمه الله كان كما يقولون آ ي ة في حفظه قبل أ ن يصل إ ل ى سن ا ل س ا د س ة عشره من عمره كان يحفظ إ ل ى جوار ا ل أ ح ا د ي ث كان يحفظ كتب ابن المبارك وكان يحفظ كتب وكيع وعرف مذاه أ ه ل ا ل ر أ ي مذاه أ ه ل العراق أبي حنيفة وكان ت ت ل ا م ه عرف ل هذه ل أ م وما و ر ا ك ش عنده لسه 16 سنة وكان الناس ن ا يوقفونه ب ا ل آ ل ا ف في الشوارع ليحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ بعد من العمر ستاشر سنه ثم أ ل ف كتاب التاريخ الكبير وهو في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وعمل ر ح ل ة علم ط و ي ل ة جدا راح ل ل ب ص ر ة وراح ل ل ك و ف ة ما لا يحصل من المرات وراح لبغداد وراح ل ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وراح ل ل ج ز ي ر ة اللي بين الفرات وبين ا ل د ج ل ة وراح لمصر وراح للشام م كل هذه الزيارات للبحث ل هذه عن ع وخرج بره حدود هذه المناطق ا ل م أ ه و ل ة ب ا ل ص ح ا ب ة والتابعين والعلم وخرج إ ل ى م ن ط ق ة واسط و م ن ط ق ة الري و م ن ط ق ة خرسان ومنطقه ة بخارة كل د موجود في العالم الإسلامي في منطق فارس ي شرق ل ل الإسلامي ع ا ا م منطق في ف وما حولها يبحث عن العلم ويبحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيوخ شيخ البخاري اللي نقل عنهم 289 شيخ منهم أحمد بن حنبل ومنهم علي المدينة المسلمين ومنهم تعلمون علماء كما نقل حنبل بن بن عنهم منهم من أعظم أحمد من ت ل م ذ ة البخاري عشان تعرفوا مستوى البخاري رحمه الله ومستوى التدريس اللي كان عنده من تلمذته ا ل إ م ا م مسلم و ا ل إ م ا م الترمذي و ا ل إ م ا م النسائي و ا ل إ م ا م ابن خ ز ي م ة و ا ل إ م ا م أ ب و زرع الرازي وغيرهم من علماء المسلمين امتحن ا بغداد امتحنا عجيب جدا في عجيب دخل لما في بغداد علماء ع الحديث م بغداد ا ج ت و ا ع ش ا ن ي ش و ف و ا هذا الرجل الذي سمع عنه البخاري س و ك ع ن ه شاب صغير لا ي م ا جابش عشرين س ن ة و ا ل ن ا س ك ل ه ا ب ت ت ك ل م على ا ل ب خ ا ر ي فقالوا نعم ل ا خ ت ب ا ر ن ش و ف من ي ا ل ب خ ا ر ي ف ا ج ت م ع علماء الحديث وقالوا نعقد لهم امتحان ا صعب اي ه امتحان ل ا ا ل صعب هيجيبوا م ئ ة حديث ل ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ويقلبوا السند في ا ل م ا ئ ة حديث يعني ايه يقلبوا السند يعني مش ه ي ق و ل ر السند صحيح ي ق ودخل ل ل و ا ا س ن ده بتاع الحديث ده والسند ده ده بتاع بتاع الحديث اللغبات غريبة البخاري س ن د يعني ا ا الدنيا و متعمدين ه و الى و ا الكلام هنعمل ده بنا مش هنقوله ودخل البخاري إ بغداد ودخل أ ك ب ر مساجد بغداد و د خ درس في الحديث وبدا ع ه ذ بداية بتاعه وبعد بدأ الدرس الدرس الدرس هذا ولما ما انتهى خلص العلماء يظهروا في المكان كل و ا ح د ي ر ما الأولان يقول يقول وبدأ له له أ س أ ل ك ع ن حديث رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم الفلاني ه ويذكر له الحديث ب س ن د ه ا ل م خ ط بسنده ا ل ض ع ي ف الذي ل ق ب ويستمع الثاني ب خ ا ا ر ي و ل والثالث والعاشر ثم يقوم واحد آ خ ر علم ثاني ويذكر له الاحاديث ا ل ع ش ر التي يحفظها ب أ س ا ن ي د خ ا ط ئ العاشر ذكروا له م ا ئ ة حديث خ ط أ وهو يستمع إ ل ى هذه ا ل أ ح ا د ي ث ثم بعد أ ن انتهوا قال أ م ا ا ل أ و ل فحديثك ا ل أ و ل كذا كذا كذا ص و ا ب ه كذا كذا كذا وحديثك الثاني كذا كذا كذا وصوابه كذا كذا كذا و أ خ ذ يعدد ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ا ئ ة ب أ خ ط ا ئ ه ا وبصوابها يقول العسقلاني يخضع للبخاري وهنا ابن حجر يعني انا خلاص نسلم للبخاري هنا يخضع للبخاري كيف استطاع أ ن يحفظ ا ل خ ط أ إ ن قلنا أ ن ه يحفظ الصواب فكيف استطاع أ ن يحفظ ا ل خ ط أ الذي ذكروه وعلى النحو الذي قال... قال... قالوه ولما قال هذه الكلمات خضع له علماء بغداد بكاملهم قالوا هذا ح ج ة هذا إ ن س ا ن غير طبيعي هذه ع ق ل ي ة غير ط ب ي ع ي ة هذه آ ي ة فعلا من آ ي ا ت رب العالمين سبحانه وتعالى البخاري رحمه الله هذه ا ل ع ق ل ي ة ا ل م ت ف ج ر ة في العلم ا س من كم حديث جمع البخاري هذا الكتاب العظيم تخيلوا احاديث البخاري الفين وستمائه واتنين حديث المكرر فيها تقريبا حوالي خمسه الاف حديث لكن خلي بالك المكرر في المتن مش المكرر في السند المكرر في السند بس مئه وثمانيه حديث لكن يذكر نفس المتن ب أ ك ث ر من سند هذا لا يعتبر في علم الحديث مكرر يعني س ب ع ة أ ل ا ف حديث ب ا ل أ س ا ن ي د المكرره ة ا ن ت خ ب ا يحفظها من كم حديث、يحفظها. تخيلوا يقول البخاري رحمه الله كتبت الصحيح من ستمائه الف حديث أحفظها. يا ا ل ل ه ستمائة أ حديث ي ح ف ظ ه ا ا ل ب خ ر يا طلع م ن ه الله س ب ع ا اللي ف حديث ك ت ب م يضمن تمام الضمان أن كل حديث دخل في في البخاري الصحيح حديث حديث صحيح كتابه كل كتابه عشان بخل أن ليس ي ف ه البخاري رحمه الله قبل ما يكتب أ ي حديث في كتابه الصحيح هذا كان ي ت و ض أ ويصلي ركعتين استخاره لله عز وجل يكتب هذا الحديث أ و لا يكتبه ثم بعد ذلك يسجل الحديث في كتابه وزي ما قلنا خ د س ت عشر س ن ة في كتابه وبعد أ ن انتهى هذا الكتاب عرضه على أ ح م د بن حنبل وعرضه على علي بن مديني فقال الاثنان هذا ح ج ة هذا حجة عدد ل علماء العالم الإسلامي بكاملهم ى ع الروايات التي انتقدها العلماء في كل ت ا ا ب ب خ ا رواية ر ي في 110 كل هذه الروايات كانت ا ل ح ج ة مع البخاري ومع أ ص ح ا ب البخاري ضد من انتقدوه يعني كل واحد قال دا الحديث فيه الحديث فيه للبخاري عليهم وثبت للجميع أن كل وهذه الكلمة في ضعف أن منتهى كل كذا كل الكلمة قال الحجة الوضوح واحد أو أو وثبت وهذه أصبحت ده ده ده خطأ كل ما جاء في صحيح البخاري فعلا صحيح وكل حجه كانت لغير البخاري عليه ضحدت وبقيت ح ج ة البخاري م ر ف و ع ة وصامده ة إلى ل ا ن ا الحسن المقدسي انظر لهذه الكلمة ومن علماء الحديث يقول من أخرج له البخاري جاز ي يقول يقول ة القنطرة فقد أبو ومن إلى له أخرج من هذه يعني إ ذ ا قال البخاري عن فلان عن فلان عن فلان إ ذ ا ذكر اسم فلان هذا في كتاب البخاري فاعلم أ ن ه سليم وعلم أ ن ه ث ق ة وعلم أ ن ه صادق جزا القنطره ا خلاص ما ت س أ ل ش عنه ك ف ي ه أ ن البخاري خرجله هكذا قدر كتاب البخاري رحمه الله ا ل أ م ة ط ل ق ت كتاب البخاري بقبول عجيب ما تجد م ك ت ب ة في العالم ما تجد عالم من علماء الدنيا ما تجد محدث ما تجد فقيه إ ل ا ويعتمد على كتاب البخاري وكتبت شروح ك ث ي ر ة له ل د ر ج ة أ ن في مئه وواحد وثلاثين مجلد ضخم او مؤلف ضخم الفت م ش ه له ر ي قال أ في شرح البخاري قال, الشر... قال في البخاري قال لا الفتح هجرة بعد الفتح. يعني بعد فتح الباري خ طبعا بحديث بعد يعرض الله السلام هو هجرة يقول لا ل في ت ح ع بعد ن ي الشرح ب ا ا ر ي في ل سيد ا لا ب خ ر يستطيع لا ي أ ح د أ ن يؤلف كتابا يكفينا هذا الشرح العظيم عندما استقبل في ي ن زار نيسبور ا استقبالا ل ف ي س ت ق حافلا لم يستقبل هذا الاستقبال لا خ ل ي ف ة ولا أ م ي ر ولا عالم في الدنيا خرج له أ ه ل نيسبور ا خرج له العلماء وخرج له ا ل ع ا م ة على بعد مرحلتين من م د ي ن ة نيسبور يعني على بعد ثلاثين اربعين كيلو من المدينه يستقبل البخاري عندما دخل د الى ه ل ي وكان مدينتهم ة ولم يعجبه تجمع الناس حول البخاري فأراد أن يكسر نفسه فأرسل إليه وقال له تعال إلى ب ي ت ن الى ت ع م ملوك البلد ونحن أمراء أولادنا أنت يقول وإحنا ونحن له البلد البلد تعال عايز يعني فين فين نحن بيتنا تعلم أ و ل اولادنا د ن ا البخير رسالة فأرسل إليه ق ا إن ل ل لا يذل ولا يأتي إلى أبواب الناس ع م من أبواب ا يأتي أ ر العلم ل ف ي أ ت ي في مسجدي أو في د أو ر ي الهذلي غضباً شديدا بنافيه وغضب وقام غضبا خالد البخاري من بخاره ونفى معه من تشدد أو من حاول أ ن يدافع عن البخاري تشدد في الدفاع عن البخاري فدعا عليه البخاري لهذا الظلم الذي وقع عليه وسبحان الله بعد شهر واحد حبس هذا الوالي حبس خالد الهذلي وظل محبوسا في سجنه إ ل ى أ ن مات البخاري رحمه الله ليس هذا العمل الضخم ي أ ت ي من فراغ البخاري رحمه الله كان يبذل جهدا خرافيا ضخما في إ ن ت ا ج مثل هذا الانتاج إ ن ت ج الرفيع البخاري رحمه الله ا رحمه ك ي س ي في ق ظ ل ل ل الواحدة أو مرة. تخيلوا ل ي عشرين يوقض ة خمستاشر ا ا أو مرة س ر م الرفيع كانش كهرباء عندنا ا عندهم زي يوقض س ا الحديث ا ج ويكتب أو يكتب ل ك ر ة أو ك ت ب ا ل م ل لينام ثم يستيقظ مرة أخرى. ثم يعود لينام ثالثة و يعود يعود م ثم ثم مرة ثم ثم مرة ة يستيقظ يستيقظ أخرى خمستاشر مرة أو مرة في الليلة وهو يستيقظ الليلة عشي أو وهو و في كان له خ البخاري د م وكان ا وكان الخادم يقول له لماذا لا ا يوقظه يقول توقظني يقول له أنت ش تحتاج ت إلى أن ل إلى ل ا كان ح ة وهو ش خ ا كبيرا ومع ذلك ب يستيقظ ومع م في ر د ه ل ك ت ب حديث عليه رسول س و الله صلى الله ل م كان ا ا ل ب خ ر ي في م ر ح ل ة جمع الحديث فقيرا وكان يطلب النفقه من أ م ه وكانت ترسل له النفقه ة ك أ ك ث ر من نفقه تكفيه أ س ب و ع ا او شهرا او نحو ذلك وكانت أحياناً تتأخر عليه النفقة فكان تتأخر عليه يتلوى من الجوع من ومن أشر حشائش إلى الأفاضل ثلاثة هذا البخاري الذي أ ن ت ج بعد ذلك هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري كان رحمه الله شديد الشغف بالقران آ ن ل ك ك ر ي في م م م واحد ممكن يتخيل أن ه ذ الكريم ا ع ل الدراسة ل م من م م وهذه ا ن أن ت ص ف ا ا ل ب خ ر عن القرآن ا ل ر ك ي كان كل كل وكان كل نهار رمضان في كل يوم مرة. تخيل في كل يوم من أيام رمضان القرآن في المساء في كل ثلاثة ليالي مرة في الصحر من يختم في في يوم تخيل في يوم يختم يختمه في في في مرة مرة مرة وكان فوق ذلك يتطوع ق و وكان م مع رحمه الناس الصلاة الله ا ل في كثير التطوع بالصلاة وكان يتطوع في كل أ و ق ا ت اليوم وفي م ر ة من مرات تطوعه بعد صلاه الظهر أ ك م ل صلاته ثم بعد أ ن انتهى من الصلاه ة صلاة في صلاة تطوع بعد ر قال ما هذا الذي تحت لباسي و أ خ ر ج جلبابه فوجد تحته دبور أو نحلة لدغته 17 لدغة 17 لسعة في جسدي تحت لدغته لدغة لسعة جسدي لباسه في ملابسه فقال له الناس لماذا لم تخرج من ا ل ص ل ا ة فقال كنت أ ق ر أ ص و ر ة أ ح ب ب ت أ ن أ ت م ه ا تخيل انظر إ ل ى مدى الخشوع ومدى ا ل ص ل ا ة ا ل ع ظ ي م ة يا إ خ و ا ن ي ويا أ خ و ا ت ي هذا المثال الطيب وهذا المثال الرائع وهذا المثال النبيل وهذا المثال الورع حفظ لنا س ن ة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على أ ع ن ا ق كل من اتهم ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة أ و ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة ان ل ذ ي يقولون أن الله ح د ي ث م كما يصل إلينا ل ا ق صلى الله عز ل وسلم هذا الجهد العظيم وهذا العمل النبيل يفند هذه الدعاوة وآخر ما أقوله في هذه الحلقة الكلمة العظيمة التي ي يفند في ه هذا وهذا هذه هذه وآخر ما قالها الشاطبي إن الشاطبي وجل وعد بحفظ ق ر آ ن ه و إ ن حفظ ا ل س ن ة من حفظ ا ل ق ر آ ن فكيف يحفظ كتاب ا ل ق ر آ ن ونحن لا نعرف كيف نعمل به فحفظ الله عز وجل ا ل س ن ة بهؤلاء الرجال ل أ ج ل حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم و آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ح ك ا م القران آ ن ل أسأل الله عز وجل ك ر ي م أ عز يكثر ث من م أ الكريم البخاري ومن أمثال هؤلاء العلماء الأخيار الأطقياء الورعين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ل يعز في دينه ومن وأن وأن وأن وأن إنه ذ و ا ا ل ق د ع ل ه و ا ا ل ل س عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة